وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ مَتَعَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ لَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَادِمَ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَشَايَ عَلِمَ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّامَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمْسَنًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم ومن عِنده علم الكتاب مع تحيات إخوانكم بمؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه مدينة جدة حي الصفاء شارع الأربعين بجوار مستوصف الأنصار هاتف 693 ستة سبعة ستة واحد, واحد, سبعة واحد, سبعة صفر صفر صفر واحد سبعة تم المونتاج والإخراج باستديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن. نستودعكم في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.